قفوك عيضاك وقسم لقاك يا رب النفس تبكي على الدنيا قد إن السلام تفيدا ترك ما فيه. لا دار للمرء بعد الموت أشكُرُه إلا الذي كان قبل الموت يبليه النبوة تمثيل الدُّعاء. على الدنيا. وقد علمت ان السلامة فيها فرق ما فيها. لا دعا فإن مَن غَابَ خَيْرٌ قَامَ كَانُوا فَإِنَّ مَن دَاءَ بِخَيْرٍ قَامَ كَانُوا وَإِنَّ بناد شر أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاذ بكاث الموت شاكيزا أموالنا لذوي الميرات نجم اموا لذوي لذاوي المران ودورنا وم و دورنا لخراب الدهر نبني كم انست خرابان